بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجًا وجعلنا لكم سبأ تام وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا وبنى لنا فوقكم سبع شباب وجعلنا سراجًا وحجام وألذنا من المعصرات ما نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا سويرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما باب لا بفين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم ووسع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 تَقِينًا مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا لا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 وذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت